بوك تو تريدية جاشت ستة وثلاثون ستة وثلاثون ترانسپورت اللوكال بوبليك المواصلات العامة القريبة المواصلات العامة القريبة كو اجستاتيونيات بوزت اين موقف الباص الحافله اين موقف الباص اتصلي اوتوبوس شكون ني center اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه اي باص الذي يذهب الى وسط المدينه <تصفيق> اي خط الذي يجب ان اخذ أي خط الذي يجب أن آخذه؟ أما تو تندروي اوتوبوس هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ هل يجب أن أبدل الباص في السفر؟ كوتو تندروي اوتوبوس أين ينبغي أن أبدل الباص؟ أين يجب أن أبدل الباص؟ Sa kushton një bilet? Bikam tadhkirat al-safar? Bikam tadhkirat al-safar? As-stazione yan de me qender? Kem adad mahatat al-tawaqquf hatta wasat al-madina? Kem adad al-mahatat al-tawaqquf hatta wasat al-madina? Yutut asprisni ktu? ينبغي أن تنزل هنا. يجب أن تنزل هنا. يوتوتس بريسني مبرطا. ينبغي أن تنزل من الخلف. يجب أن تنزل من الخلف. المترو التالي يجيء في 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق الترام يتجيين كل 10 دقيقه الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق اوتوبوسيتي يتجيين كل 15 دقيقه الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقه الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. اكونيسيت مترويا ايفونديت مت يسافروا اخر مترو. مت يسافر اخر مترو؟ اكونيسيت ترامواي ايفونديت مت يسافروا اخر ترام. مت يسافر اخر ترام؟ كونيسيت اوتوبوسي ايفونديت متى يسافر اخر باص متى يسافر اخر باص اكنني ني بيليت هل معك تذكره سفر هل معك تذكره سفر بيليت يو نكام لا لا يوجد معي تذكره سفر لا ما معي atterto te paguoni gjop even عليك ان تدفع غرامه اذا عليك ان تدفع غرامه